انت ما تلدهنيش انا هاقي انا هاقي اميقي لمزاقي انت ما تلدهنيش انا انا ها يجيني يقيني بساقي وفم وتعال انا مش لسه هدادي وفم وتعال يا حبيبي انا مش لسه دا اقادي انت مت اندهنيش انا هاجم انا هاجم ما يجيني مزاجم انت مت اندهنيش انا انتهنيش انا هاجم انا هاجم ما يجي دي بساك وفاق وتعلم يا حبيبي انا مش لسه هدأني انا مش لسه يا رسول الله عليك تحيا مليون. تحيا يا حدوين تحيقان مليون تحيقان السبناوين حبيبي اخو ماندور بي اموتامل باشا انا بأمر وما جاء له عمي جاء اصحى لابو خلود يا إبراهيم يا خلوا اصحى عشان القيمه حضروا ما حضروش احنا ما بنخفوش احنا زي ما احنا عارفين ما اطراحنا حر وعالبالي صار على كيف ضيّار روحة أتعارض روحة أتعارض بلاش على كيفك كيفك وروح انا حر على أنا حر وعذبني صراحة على كيفك كيفك حر هتعاند هتضيع روح هتعاند هتضيع روح صدقني بلاش بالسكان صدقني بلاش بالسكان انت ما انجهش هقولك على حاجة انتوديا مشرق انته تهنيشني انا هقى لما يجيلي مزاج انت ما تندهنيش انا هاجم لما يجيلي مزاج وسب وتعلم يا حبيبي انا مش مستني ده انا مش مستني